الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة لا وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير